فكانت أبواب وسيرة الجبال فكانت سراما إن جهنم كانت مرصدة للطاغين مأابا لا بثينة فيها أحقابا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 ذلك اليوم الحق ذَلِكَ اليوم الحق فما أتَخذَ إلى ربه ما أبَى إِنَّا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه